بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا قالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعملنا عانون قل انما أنا بشر مثلهم فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهو بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم, لهم أجنع يرمن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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَكَوَّنَهَا وَلِلْأَرْضِ إِتْيَاءً طُرًّا أَوْ كَرًّا Kata, "Ateen Ta'ain, fakadzaln sabag semawat fi yumin, wa'auha fi kull semaan amrha, wazeen semaan al dunya bimacabihah wa'hibah. Zalik taqdir Fatin agarohu, fakul azhar tuhun cairfah, mifla cairfah tiga dan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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في من نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون حبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فاخذتم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ورجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ويوم يبشر اعداء وزعون حتى إذا ما جاؤوا شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا 118. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 119. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظلمتم أن الله ولكن فَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَوْدَاكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَاعْمُثُ وَلَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 Kafirulah Tersmangulah Quran dan Al-A'rifin, dan Al-A'rifin agar kau tergolabul. Tidak ada yang mengampuni orang yang kafir dengan hukuman yang berat, قال الذين كفروا ربنا ان الذين ضللنا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدام من يركعون من الاسفلين ان الذين قاموا ربنا الله ثم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 وقال إنني من المسلمين ولا تستوى الحسنة ولا تستوى الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزونك من الشيطان نزر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر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 hari wa hum la yasamun Wa min ayati an takara al-ardha يَحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تعملون بصير. <تصفيق> Dan yang kafir tentang apa yang datang kepada وهو عليهم عمار أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 ومرات من أكمامها وما تحمل من أوثا وما تحمل من أوثا ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادين من شركائه قالوا أذننا كما مننا من شديد وضلّع 10. ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير 12. وإن مسه الشروف يؤس قلوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء سَن تُلَا قُوْلَن غَيَقُوْلَن هٰذَا لِي وَمَا اظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا وَلَا اِرْجَعْتُ اِلٰى رَبِّي اِنَّ لِعِنْدِى لَلْحُسْنٰ فَلَنُرَبِّ عَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرت به من أضل ممن هو في شقاق بعيد